بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الله والسلام رسول الله على اله وصحبه الصحيح والعلاه. بعد ما هو الشاهد في قولي الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفات متى خضر الله هنا بماء على البحر والله والأحسن التضمين شربنا بمعنى روين. الباء زائدة تزاد في ستة موضع. الموضع الأول. الفاعل. الموضع الثاني. النحون. طيب عندها إلك. الموضع الثالث. النصدا. الموضع الرابع. الخبر. طيب الموضع الخامس من به عندك النص العين والموضع السادس الحال المنفيه تشبيه الله بماذا بالخبر تشبيه الله بالخبر لماذا يا أخوة يقولون الحال هو خبر في المعنى الحال هو خبر في المعنى قال المؤلف رحمه الله تعالى الحسن بن قاسم المراذي قال التاء اي الحرف الثالث من حروف المعاني التاء قال حرفا يكون عاملا وغير عامل وأقسامه ثلاثة تاء القسم التاء التانيث والتاء الخطاب وما سوى هذه الأقسام فليس من حروف المعاني كتاء المضارعة ان تاء المفارع يعتبر ماذا أي جزء جزء من كلمة من, المباني. من المباني قال حروه المباني قال تاء القسم هذا النوع الأول من انواع التاء النوع الأول من أنواع التاء يفهرس انا دائما انبه والأخ يفهرس الفوائد من اجل السؤال ومن أجل الإتقان قال فأما تاو القسم فهي, فهي فأما تاو القسم فهي من حروف الجر هذه أما حرف شرط تفصيل ولا يأتي بعدها, بعدها اللسم لا يأتي بعدها اللسم من فهي من علامات الاسم فهي من علامات الاسم أما وإعرابها حرف شرط وتفصيل قال فاما تاء القسم فهي من حروف الجر من للتبعير قال ولا تدخل الا على, س... على اسم الله ولا تدخل الا على اسم الله هذا واحد على الموضع الاول تدخل على تدخل على ماذا على موضع قال على اسم الله هذا هو الأكثر قال نحوت الله تذكر يوسف وورزت في القرآن في تسعة مواضع وورزت في القرآن في تسعة مواضع قال وحكى الأخفش سعيد بن مسعدة قال الأخفش الأصهر عند الأطلاق إذا أطلق عند النحاه فالتبادر الذهن إليه طيب يتبادل الدهن إليه حكى الأخش قال دخولها على الرب قالوا تربي الكعبة وخص بعضهم دخولها على الرب أن يضافي الكعبة وليش كذلك؟ هذا الموضع الثاني دخولها على الرب فكاية الأخش دخولها على الرب مظاهر الكعبة قال وحصى بعضهم دخولها على الرب ان الكعبة وليس كذلك لانه قد جاء عنهم تربي هذا ايضا الموضع الثالث دخولها على الرب مضافا الى ايائي المتكلم تربي هذا ثلاثة قال وحكى وحكى بعضهم انهم قالت الرحمن الرحمن هذه الكلمة الرابعة وهذه شاذة هذه شاذة موضوع الرابع الشدود وتحياتك أيضا هذا شاذ هذه الكلمة الخامسة التي يدخل عليها تا القسم تحياتك الإقسام بحياة المخاطب لا يجوز هو شاذ شرعا ولوثا تحياتك كشادون إذا خمس كلمات الأولى اسم الله تالله وردت في القرآن في اسم الموضوع وهذا هو الأكثر والأصل وتدخل على الرمضة وضافنا الكعبة تربي الكعبة وتدخل على نتكلم وهذا قليل هذا قليل الرمضة الكعبة تربي الكعبة, الكعبة. تربي هذا الموضعان قليل فيهما قليل فيهم حكى يا الاخرج حكى تربي الكعبة وأيضا المراد يقول انه ينقل انه قد جاء عن العرب ربي وموضع هذا ثلاثه موضع شاذان ما هما تر رحمن وتحياتك اذن كم كلمات خمس تالله تربي الكعبة تربي تر رحمن تحياتك فألوى هذه التاء فرع فرعواه القسم عاصل حروف القسم الواو وقال لأن الواو تدخل على كل ظاهر نقسم به والواو فرع الباء إذن عاصل حروف القسم الأكبر الباء تدخل على الظاهر الأمر وبعده الواو تدخل على جميع الظاهر وبعده التاء تدخل على خمس كلمات من الاسم ظاهر واحد مطرد وهو العصر تالله واثنان قليلان تربي الكعبة تربي التربي, واثنان شاذان ترى الرحمنيه في حياتك فعلا وهذه فرع قسم لأن الله تقع كل ظاهر وقسم والواو فرع الباء لأن الباء الضلاث بأربعة أوجه تقدما ذكرها صفحة 45 قد من ذكرها صفحة 45 نسأل الكتاب تكتب اللي حالة فأحلنا قلنا اكتب صفحات كذا اكتبها سترى ستفقدها يوم من الأيام ويقولون الـ الـ يعني اعتبر المؤلف يعني ربما تكلم مع القارئ تكلم مع القارئ وخاطبه يعني بماذا بما ينبهه الان القارئ يقول تقدم ذكرها اذا كان القارئ يعرف اين تقدمت وما هي وهو متقل واذا كان وإذا كان بارك الله ليكم ما يعرف اين تقدمت ولا يتقنها ولا يحفظها فهذا ماذا معناه له تنبيه يحتاج الى مراجعه يحتاج الى نظر لا بد وقال في اربعه وجهه تقدم ذكرها وقولهم ان التاء بدلا من الواو والواو بدل من الباء استضعفه بعضهم صواحوا بعضهم ماذا, ماذا الصواحوا بعضهم السين والتا اللي جعل جعله ضعيفا السين انتهنا لمن معناها الجعل لأن السين والتا هذ 12 معنا الاصل فيها أنها لمن الطلق صهف نظر الناهره صهف نظر الناهره او تدل على التحول استحال الطين تحول الطين إلى إلى شيء الى صلب استحجر لسمنتو ها انا سارك هذا هاذا هم ها قد تدعو مو تدعو مو هاذا ما قاعد سبحانه هم هاذا هم الله صنفه حرف القسم الباء ولو ثانيه التاء آخرها قال واما تاء التانيث هذا القسم الثاني من اي شيء من قسمه التاء الحرفيه قال واما تاء القسم فهي حرف يلحق الفعل دلاله على تانيث فاعله اللزوم في مواضع وجوازا في مواضع في مواضع لماذا أقول في مواضع يا خديب المواضع هذه مواضع ماذا لا تنون لا تنون فهي على وزن فاعل وما كان على وزن فاعل أو مفاعل يقر بالفاعل يقر وعلى أنت يفتح نيابه نيابة عن الكسرة وعلى لزوما في مواضع وجوازا في مواضع على تفصيل مذكور في كتب النحو على اصلي مذكره يكتب النحو يراجع مثل القطر ومثل من الكتب واذكرونهم مع احكام الفاعل اذكرونهم من احكام الفاعل تانيث الفعل احد احكام الفاعل التسعه كمن الفاعل في كتب النحو احكام تسعه منها مساله تانيث الفعل قال ولا تلحق ولا تلحق الا الماضي خصوصا فهي اخص علامه الفعل الماضي لماذا اخص علامه الفعل الماضي عرف بها علامه جميع الافعال الماضية سواء الافعال الماضية الجامده مثل نعمة وبست وعست وليست وايضا المتصرفه ذهبت وقامت قاعدة الى اخره فهي اخص علامه الفعل الماضي قال ولا تلحق إلى الماضي وتتصل به متصرفا وغير متصرف. هذا تقسيم الفعل الماضي المتصرف يعني ماذا وغير متصرف، ما هو الغير المتصرف جامد. قال جامد. ما لم ما لم يلزم تذكير فاعله ما لم يلزم تذكير فاعله إذا كان الفاعل مذكر لا تلحقه علامه أتاني قال ما لم يلزم تذكيرها تذكير عليه كاف على التعجب وخلا عدم حاشة في الاستثناء هذه أفعال دائما فاعلها مذكر أفعل في التعجب وخلا عدم حاشة في الاستثناء قال وحكم هذه التسكون حكم هذه التسكون أي في أصل وضعها حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما يعرف تالتاني حرف تالتاني مبني على السكون لا محل له من الإعراب هذا يعرابهم ومبني على السكون في أصل وضعه وإلا قد يحرك لسبب يحرك لسبب انتقال الساكنين إذا زلجلة الأرض بالكسر هو يحرك بالفتح لمناسبة العلف قالتا أتينها طائعين إذا اتصاد به ألف الاثنتين قالتا قامتا قعدتا ويحرك آه للمجاورة آه إذا اتى مثلا إذا اتى بعده حرف مرفوع قالت سعاد قالت الشعاد وقد يحرك أيضا بحركة نقل بحركة نقل بحركة نقل قالت أمة قالت أمة هذا حركة نقل إذن حركة يحرك بالكسر على الاصل في حركه التخلص من التقاط الزاكنه الاصل الكسر يحرك بمثل المسافه الالف يحرك بحركه تناسب اذا كانت العباده المجاوره وهذا قليل في اللغه يحرك بحركه النقل اذا كم صارت تاني تحرك لكم امور لاربع امور والعصل تحريكها لماذا بالكسر التقاء الساكنين وتحريكها بالفتح لمناسبة ألف الاثنتين قال الله عز وجل قالت أتينا طائعين قال الله عز وجل إذا زلجلت الأرض زلجلها قال الله عز وجل قالت الاعراب قالت قالت الاعراب وحركة النقل المجاورة هذا بحسبه ها قليل مشمع قالوا <تصفيق> حكم هذه التال الشكر ولذلك لما عرض تحريكها في نحو رمتا لاجل الضمير ما معنى لاجل الضمير حركة الفتح من أسوة ألف الإثنتين لما أسوة لأجل الضمير ما هو الضمير عنده ألف الإثنتين ألف الإثنتين قالتا رماتا لم ترد قال لم ترد ال التي هي ابدل لام الا في لوه ترى يقول أهلها رماتا رماتا قال رمته رمى اخرها الف لما اتصلت به تاء ثانيه حذفت الالف من رمى الالف الأخير المطويه ولغه رديئة ماذا يقولون رمأت هذا لغه نازله نازلة رديئة قال بعض النحويين وقد لحقت تاني ثلاثه احرف من الأربعة قال بعض النحويين وقد لحقت تاني ثلاثه احرف يا رب وثم تولات قلت ولها رابع من هو الذي قال قلت المرادي المرادي قال وهو لعلت لعله لذلك لما لما نظمها يعني البيتوشي في حروف المعاني لما نظمت اتى على هذا أتى على هذه، أتى على هذه، ولا ولا ولا يرى ولا يرى في الحرف الا في العل، لا رب ثم المراديو نقل، يعني يقول المرادي فتاة في الأربعة. المراد نقلها عن بعض النحويين في ثلاثه واستدرك ماذا واحدا رابعا وهذا لعلك وفائده يعني ما هي فائده التانيث في لحقها اربع احرف ما هي الفائده اولا تانيث الله هذا الامر ولا والامر الثاني المبالغه في المعنى فمعنى لا تاء المبالغ في النهي ومعنى ثمة المبالغه في التراخي ومعنى ربة المبالغه في اثبات التقليل إذا كان معناه في شيء كان في التقليل والمبالغه في اثبات التكثير اذا كانت ربه بمعنى التكثير فربى تأتي كثيرا تاتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا وا يعني اثبات المبالغة في معنى الترجي او التوقع او غير ذلك المعنى لعل قال أما ت تلحق الاسم فلا تعد من حروف المعاني من الحروف المباني ومرى البصريين فيها انها تاء في الاصل والله في الوقت بدل التاء في لحظه ده تاء رحمة و هذا الكوفيين عكس ذلك اهل الكوفيين ان ان الاصل فيها انها هاء مربوطه والتاء بدل منها في الوقت عكس ما قالوا صريين تمام اذا التاء الثانيه في الاسم لها معنى لكن لها معنى بلاغي من خلال صيغتها خلال صيغته هل هي من حروه المعاني هي من حروف المباني لكن بعض حروف المباني له معنى مع صيغته مثلا أقول استغفر السين والتاء معناها الطلب لكن هل السين والتاء معناها الطلب وهي معلقة أم مع الفعل مع الفعل استغفر هذه إذا كان هذا شأن ما كان من الحروف هذا شأنه تسمى هذه حروف مباني فماذا نقول فيها لها معاني بماذا لها معاني بصيغتها وبهيئتها لا بنفسها أما حروف المعاني فهي كلمة برأسها كلمة برأسها <تصفيق> وعلى الثالث وعما تاء الخطاب فهي التاء اللاحقة للضمير المرفوع المنفصل التاء الخطاب التى خطاب خطاب هان انت وانت وانتما وأنتم وانتن الضمير ما هو ان الضمير ان واتى حرف خطاب واتى حرف خطاب الضمير هو ان ضمير منفصل ام لا السكون ان واتى انت وفي انت وانت وانتم وانتم وانتم في خمسه ضمان المخاطب خمسه اتى فيها كلها حرقه قال والضمير هو عن هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور وغيرهم له فيها ايش له فيها يعني مثلا ابن كيسان ويرى الكساني عكس يقول هذه التاء هي الضمير وان انما جاء بها لتذكر الله تكثير البنات تكثير الحروف والفر ماذا يقول الفر الفر يقول الكلمة كلها ضمير ما هان انت ضمير مستقل انت ضمير مستقل انتنا ضمير مستقل انتما ضمير مستقل انت ضمير مستقل هذه الثلاث مذاهب الصواق الجمهور نحن نمشي معه والرائح هو نحن عليه وهذا وهذا وعلى هذا لو سميت وعلى هذا لو سميت بأنت حكيته وعلى هذا لو سميت بأنت حكيته ما معنى حكيته حكيته على أنه إيش؟ يعني يعني مثل المركب الإشلادي المسمى به يعني يكون اسم حرف انت ان اسم و حرف خطاب يعني يكون كل مركب الاسنادي يعامل معاملة المركب الاسنادي وهل هناك اسماء مركبه تركيب الاسناد قال قالوا نعم مثل شابه قرناها اسم المرأة والقات شابه قرناها رايت شابه قرناها مرتبه شابه قرناها ورجل اسمه تابط شرا ثوسه ثابت لكن يعني قالت له أمه يذهب يحتطب لها فماذا وكان مشعان طويل مشعان طويل فأخذ الحطب ورماه في البيت وكان فيه حية قال التأبط شرا وأيضا قالوا كان لطوله مقداما بطلا وهو مشعان طويل فربما أخبأ خبأ السيف تحجيدي فلا يعرف أحد أن معه شيء. أنا فإذا حصل النزال أخرج مفجع. أقول تعبط أبطأ إيش؟ أبطأ سبحان الله. سبحان ربي. هذه أحوال العباد. قال لأنهم مركب من حرف و من حرف واسم. قال وذهب الفراء المركبات المركب. الإسنادي المسمى به كثير كثير إلا أنه في الجمل الفعلية أكثر من مجده في الجمل الإسهين جاد المولى ما زال يسمى بهذا خاصة في مصر اسم جاد المولى كثير في مصر وأنا وذهب الفراء يحيى بن زيان أبو زكريا لقب الفراء لأنه ماذا يعني قطع شرطا في العلوم بسرعه فقالوا فر العلوم فريا يعني كما يصلح الفر وهو القلب يعني فراها سريعا, سريعا فراء من زينب بزكرية قال إلى أن النجوع هو الضمير قال إلى الفراء هو وذهب الكيسان إلى أن نتهي الاسم وهي التي فيه فعلت وفعلتي فعلتوا لكنها كثر لكنها كثرت بان يعني يقول هذه عن أن انما اتي بها لمن اهل تكسير الافظ و تكسير يعني اجانت حروف ثلاثه حروف والله اعلم والله اعلم طيب قال عبد الله الكردي البيتوشي في نظم حروف المعاني في المنظومة قال فيها التاء حرف قال والتاء اليميني منذ البابي يعني من حروف المعاني تاء اليمين القسم والتاء الثانية والخطابي يعني التاء الذي عرفته عن تلحق الماضي وأربعة أحرف والخطابي تاء في الخطاب. كالتافي أنت طيفي أنت وغيره من خاتي خمسة أنت وأنت وانت وأنت وأنت قال وقال الفراء أنت برأسه ضمير الإدراء قال الفراء أنت برأسه ضمير الإدراء قال الفراء كل العيس ضمير أنت كامل وبعضهم يراس من ذاتها من هو بعضهم؟ أمountain كيلس وقال لتكتير البناء جاء. اوتاء الثاني تاع انت ساكنه في الفعل في الفعل لا تحطي او تعامنه أو الفعل لا تحطي او تلامنه يقول حطي خطام الانثى هذه تلمن هذه الضمير ضمير مخاطب قال ليست إنها انما التاء الساكنه الحق الماضي ذهبت قامت قعدت أوتى العامنة ما معنى تلعامنة العامنة يعني التى الذي هي المتحركه في آخر الاسم ليست من أحره إلا المعاني وإنما هي حرف له معنى مع صيغة معنى بالصيغة قال اتاو حط اسم وأما الثاني التاء حط اسم وأما الثاني يعني اسم ضمير المخاطبة. تال المخاطبة قال فلا يرى من أحرف المعاني وأما الثاني فلا يرى من أحرف المعاني عن الآمنة ولا يرى في الحرف إلا في العل لا رب ثم للمراضي نقل طيب أخذنا أي حرف اليوم أخذنا التاء والإخوة أهرقان المراجعة المراجعة ما هو التقدير الوراجعة الوراجعة ما هو التقدير يرزموا الوراجعة كان عندي طالب مشاغب الله يهديه أنت أقول للأخوة الوراجعة الوراجعة ما هو التقدير يرفع هده أنا قلت سيجي بما يشفي قال احذره <تصفيق> سبحان ربي <تصفيق> احذره من الباطل <تصفيق> لو قلت الكذبه الكذبة <تصفيق> الخيانة الخيانه اما قال مراجعته هذا امر محبوب والامر المحبوب ما حقه ان يلزم فاسمح ربي احيانا والله نستعان والله نستعان